دعا وعطر من الذكر الحكيم الشيخ ابو العيني شعيشه يتلو ما تيسر من سوره مريم اؤم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا م ا ن س و ل din când în dozaciria sto the... ओ ई ಸೂ <laughs> ತುಕಲ ತುಸ and uh -huh. بامبوندي <تصفيق> kamalant hontavant balant birimaka Up to the summer band, студ theres a thousand trees he rezə h Foreign أوم صح منه كو أَأَشَارَتْ إِلَيَّ قَوْلُكَ كَيْفَ نُكَلِّ eu encante